قَالُوا ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْتُهُمْ لَأُخْرِجَنَّهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ يَضِلُّونَا فَآتِهِمْ فآتيهم عذابا بعفم من النار قال لكل بعف ولكن لا تعلمون وقالت اولىهم لاخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنه حتى يلد الجمل في سنخ والخياط وكذلك جزى المجرمين لهم من جهنم ومن مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسع هؤلاء أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود ان تلك الجنه اولتمها بما كنتم تعملون